الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هم ما بعد، فإن أوصي نفسي وياك بشكر الله تبارك وتعالى وبالتخلق بالأخلاق العالية من الصدق والأمانة والتواضع. والتراحم والتعاطف ونبد الفتن والبدع والشعور التي تخالف منهج الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيكم بما قال الله تبارك وتعالى فالرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لألا خلق عظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا في عقائدنا وإباداتنا وأخلاقنا وسياساتنا وسائر شؤون حياتنا فالذي يريد أن يعرف الآداب الإسلامية عليه أن يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتخلط بتلك الأخلاق ويعتقد تلك الأقائد ويتنسخ بتلك الآداب الثانية والأخلاق الهالية. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا سكن وقولوا قولا سديدا أسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دروبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فركب الله تبارك وتعالى على القول السديد وهو الصدق وما يرادفه من الأقوال القيمة والأعمال الصالحة. صدق الله وقوله قول سليدا على رأسها الصدق إذا صدق في كلامي صدق الله في عبادته وفي أخلاقه وفي دينه وفي عقلتي وصدق الناس في معاملاته واضطر الله على هذا الصدق. هذا الاستقامة وهذا القول السديد يصدع لكم أعمالكم إذا اقتزلت هذا صدقا مع الله ومع الناس وفي كل الشئون الله يصدع لك أعمالك أمالك طيبة أمالك صالحة أمالك متكبل أنج الله تبارك وتعالى يسلم أمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذه مسألة أخرى صلاح الأعمال ومغفر لكم هذا مكسر أظيم جدا فلنحرص على الصدق والأمانة والأخلاق العالية الله تبارك وتعالى يتكبل أعمالنا ويسددنا لها ويسكبلها منا ويغفر ذنوبنا فإنا لا نسلمنا الأخطاء وخي الخصائين السبب، الله لبيك. الذي يخطئنا يبادر إلى توبة النصوح، والتوبة النصوح أن يأزم ألا إلا يعود ب تلك المؤسيلة قط فيها، وأن يقلع عنها، وأن يندم على فعلها، بارك الله لبيكم. تعلموا هذه الأشياء، وأسأل الله تبارك وتعالى يسلك خطانا فتاكم، ويتبتنا وإياكم على الحق، ويؤلف بين قلوبنا. ويدفع على كل سوء وكل شر انا ربنا سنة الدعاء وصلى الله لبينا محمد وعلى آله وصلى وسلم